بسم الله الرحمن الرحيم فلم تزر قط انفعل رب جميع الفيل الم لم يركنهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعدم كعصف